وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر فكل شيء فعلوه في الزبر فكل بِرِبْ مُسْتَقَرٍّ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقَاعِدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِكٍ نُقْتَدِزْ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ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 أخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفصال وخلق الجامل فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟